إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى وهيما وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهعون وصليمان وأتينا داود زبورة ورسولنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولنا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد وَكَانَ وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليه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 وَصُولُ فِي الْحَسْمِ رَبُّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَكُونُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 الله وليه وَلَا نصير يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نور مبين فأما الذين آمنوا بالله واعتقموا به فسيدخلهم في رحمة منه، فسيدخلهم فِي رَحْمَةٍ منه وفضله ويهديهم إليه صراط مستقيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترط وهو يرث فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما فرط وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تشركي افرثني يا سدحدو وحونا كميديا عشرة يا عشرهذي من تفسيرك قرآنك الكريم هاريت ونا يا ذودبونا كوما ها يدب قول يا لخذني كان مذا من صورة النساء هي بقولية ضباطة اللي حادنا واكواد هاي من صورة النساء كمذا ونضم بيس صورتها عشرك عشرك كوري وكوحران يا هاي وحاي بعض المفسرين وريين سبب النزول أيضا إنا إلى هاي وحا الدرس قيه رعا يديه ودن بايه كمذا إن أدلوه ترتريي وحي قففيا خلطانا أقابدرية إيه قلوعة أيهود أيه سمايصي أي أدل أو ترثريي ورخي مركو قاري حناقين كل حناقين وعي رادن لم يوح الله عز وجل إلى غير موسى وحن موسى هاي وهو حي كدة جيبا مجري يرادين يوم مركر بس تقولي هاي إلى القرآن ك. يا النبي لغودج يا محمد عليه الصلاه والسلام اي دفرايا فاكذبهم الله عز وجل الى ذاك بعينيي ان وحي موسى نكرهي كان دميي او نوح لغ بلا بو الى ايسي ودميي و اي بنبي البدن وانا وهو ايودي قال تعالى حدو يرينا ان جيبا إيه ايها وحينا وحيوني الوحي وعي، العلم صريح الخفي، وإن ليس أوجسي، سدق دقن ليس أوجسي، أتكلم وعنا هنا، لا قريه، كسر وعي اليراء، العلم الخفي صريح، كل خمر في نظجه عليه سلطة والسلام أما بالنعياشي كله، هو عي جكود رائي، إذا إما جرتهم موقنا أيزي، قدرت إلى أضل مغلقين مثل مجيرين وعلى تغير سبحانه هو اللغة قرنجيغي إن أنك إباه أي أوحيناه وحيوني إليك هذا الرسول أَنَّكَ أنك إباه كو وحيوني كما سيدي سيلم هذا أن أوحيناه وحيوني إلى نوح نبي الله النوح أهلا أول رسول أرسل إلى البشر كما قال قائل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا كَمَا أَوْحَيْنَا سِلَامُ وَحْيُونَي سلا إلى إِلَى نُوحٍ نَبِيُّ اللَّهِ نُوحٍ سَنُوحْيُونَي إِلَى وَنَبِيِّنَا نَبِيَّال مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ انْبَشَ شِتْرُ رَبِّنَا أَفْرَادِي أَسْمَاهُ هَذِي لَغَشِيغُو قَوْحَيْنَا نبي إبراهيم بنا او وحيوني كنمذا نبياهي نوح كذا ما هي وإسماعيل وإنا إبراهيم أيان هو وإسحاق وإنا إبراهيم أيان هو ويعقوب وإنا إسحاقة أيان هو وحيوني وإلى صباب أ хозяب بنا ايوصف كمذا أيعقوب للي أيان هو وحيوني وعيسى وأقدم بأي أيان هو وحيوني وأيوبان هو وحيوني وأيونس هو وحيوني وأحالون هو وحيوني إنتفى بأن ببين الله بأننا أيو وسليمان هو وحيوني وأتينا داود داود وعبان نسينا زبورا كتاب كاملا ومعي إيسى زبور ليرة أيان سينا هو الرسول رسلي البال نديرنا أن قد قصصناهم أن رسوس ساشقنا عليك هذا الرسول محمد ان قركا كو شيغني ايانو من قبل هذا كهر او شيديد يا توبن سي تلك حجتنا فالو شيغاي خدوما كارنا ايذاك لو كان قديسن ايا كل قال رسل ساتيرل بدل ايانو ديرني انه وحيوناي ان موسى كلي يتاع كل قال كا وحكم وقت بيمتي اي شاكي. أي جب سبحانه وعزة وجل وكبيرين والرسولا رسول كرنا لمن خصوصهم خصوص ما أنشاجين عليك هذا الرسول كأكرك ك ما أنشاجين الله أبوه الله موسى النبي موسى تخلين الله عبد إلا تنرسل بأمرك الله ينشاجي تريد الرسول لا تري أي نامو بشري نقدا فبيئ رماية ارا اجنوا بشريا وحب بينيانا اي عذاب قد دقان حول ودي هل كان وها كسبخيس حد حد يجقلقوا ان لو ايو او ان لا اورن لولا ارسلت الينا رسولا ان نتبع اياتك ونكون من المؤمنين فجاءنا نذر رسل ام بان نذرني مبشرين انت حجر رميز على جنوا بشريا ومونديري حقا انتبهانيسا حتاب اغدّيقا وحانا ادرني لأن الله يكون انو صنوها للناس داد على الله ايبوهي نكاركي حجات قرلوغو اوغا بعد الرسول الرسول دفاداد وما جاءنا من بصير ولا نذير نوما ايمن سيان لاوران ايا الرسوس الله صديري وحاق وضايكولك وحي حجي عبشاء اي ربي قيامو ارتو حسابتامو و أمضي أونك و أبا المريه و إلا شاكلها و حيكود أيهين و حيكود باركوهين هرده الرسول صلى الله عليه وسلم و كان الله أبوحون عضي ومازال وسن كان زولين عزيزا ألا أونكي لكن الله يشهد كان سبب نزول بإلهي بعض المفصرين أي وريان قصة الرسولك رسولك عليه الصلاة والسلام قلكم الدين المنورة الجوغي ويهود السقوية راي ملكم ملكو كل ميين وحوق أرسييي خسول أبساضي راي وحقا ورونة إنوياي ورونة أبويا راي إني فميان وأي خاعان قلقا سييرا جنرسو شفاء الرئيسي لبالبا يبو سحنجي راي إياكا اسمار الفري جري وكاليقا هل يكون هناك خاطئة؟ كيف يكون هناك لكن هيا شاء الله أبوينه أن يشهد مراك فره هنا النبي تهي والرسول تهي الله أبفره مراك أيضا وحونا يكون مراك فره لما قرآنك أنزل أدجيه إليك هذه وإن تعمل والرسالة هذا عطين عيسى أي قرآنك كجرته مثل قوله تعالى ياسي و القرآن الحاكم إن كلام من المرسلين لقول أرتي إن كلام من المرسلين أيقomit أي وأرسلنا كل الناس خصولا إن أرسلناك بشيرا و نذيرا سأصل إلى قرآنك سأقولك هذه الرسالة هذه انزله إلى باقرآنك تجيء بعلمه وكان أبوه يجيبه كده تجيء أما معلومات اللو قادي اي القران كودا كودان ياي خدي ابا مارق فراي قول ملائكه ملائكه تي ابا نساي يشهدون ان رسول حق يكون مارق فريان مركا ابي ملائكته اي يكون مارق فرين كل كان كوغو فيلان ما غفلا شهيدا بشر اي يهود مثل المجير ابي ملائكتي أي رسالة هذا قريء؟ أي دار اليهود؟ أي يرنت أوجا جوابي؟ إن أنا جيبا وأحينا وأحيوني إليك هذا رسولك كما سيد سلمي لا أنا وأحينا وهو إلى نوح النبي الله إنه يهو النبيين النبيان من بعده نبي الله إنه كذب وعي وأحينا وأحيوني إلى إبراهيم نبي الله إبراهيم يهو إسماعيل وإسحاق ويعبوبة ولا صبات إلمه النبي عقوب وإيسافا وإيوبا ويونوسا وَهَارُونَ وسليمان بان انتبقوا وإيوني وآتينا داودا وعن نسيني سبورا كتاب كاملة والرسولا رسول بان ديرني قد قصصناهم عليك كوركا سيدى شاني اللفاتا رسول وسيدى وَتِلْكَ حجتنا أتينا إِبْرَاهِيمَ إلى آخِرِ الايا قد وبذا كنا ثم فرخلنا شيئا لا فتنجز أيالله وسي وأرسلنا رسولا فصليا البانو ذرما قد وحارنا إن انقصصناهم خصوصا في الرهيلاتير أي وجه دهمر أي نجني من قبل هذا كور هو كلنا لم نقصصهم أنه ولي عليك كركاقة وكل من الله يبوح لهذا المصنمة موسى, موسى تكلم الله هذا وانجبر داعي أي شاكل بسماعه قصو هذا له قصولا بان نظرني مبشرين انت حق الرميسة لأنه مو بشاريزة ومنذرين الدجا وانت حق بريسي هذا يكون إنه سنوهان بأن نؤدرني للناس الداد على الله إبوهين كوركي حجة تقال ليلة بعد الرسول هذه الرسول الله ديره كذال وعبا سنوه ساكتماله قولك هجواء لماتي هذه الرسول الله ديره كتبنا اللي تجيئي تبليغنا هل عقلي وكو كرتنا اللوي وكان الله إبوحو النهضي ولم يزل وسنوالي كزولين منو يا عزيزا الله دوم ذكرك إمي يا شرفون دليل نليل برشة حكيما مامول ونأذن سدوا دومي سوم ممولي يا وحوق هذا اللون أن لكم مرتبلا لكن هي شو يهودكو بنيا أما كوكو جييا ياكو مراكة الله هو إبويني أيها يشد كومراك عايا بما بوكو مراك عي هذا لاو إليك هذا من القرآن العزيز أي أبكم ان ركع إن الرسول عقتي وما ربدا أي قرانك وشاجل أنزله الل Quran كوادجي في علمه أقان أب أي قرانك اللوجودجي أما علم الله ففيه أما دجنتيسي أي الله والملائكة ملائكته أي يشدون كم رك فراية وكفابلا الل Quran فلًا خيرا إذا قال لكم أنك عيو إن الذين كفروا حق مرقوا عذابي دمارا إذا قنعواي حقين الديدي وحيبوو تلاجرار إن الذين وح كفروا بيني نبيني ملاذة حدنا أن قالوا من كل كان أوصدو بذكر إنتي كلك ربابي عن سبيل الله إلى دينك شكل ده دي دي إذا كرّواي نفضوا فيه غيرك اي لبدا بك الرابين السببية مباشران واي كل رابين قد وحادوا بها ضلوا إنا اللمان ضلالا اللميد بعيدا حقا كفب إن الذين وحى خفروا حقا بانييي يالوا بي مركهورة وظلموا نفطوا بي دلمان ووحئة بفري بي دي عام وحئة بك الرابي ودنوا وادردرين ددكينوا بي دلمان وواكا حقيات قلان ابنوا شركي بيوصى ميين كالك إنت أسكت درسدين الكفر والظلم وفي كمرك الله فأسكت درسده وعلماتي لم يكن الله إبأم هذا اللمن ليغفر إنه أداف لهم كوا قال لماذا إيقردر هذا أسكت درسدي ولا ليهديهم كتوسين ألا كتوسين أيها الله طريقا وضحلالا إلا طريق جهنم جهنم أجد كذب kanuma jilawa macay alkufru wa كان kanuma ay ku kaan iyay xaqdarrada galeen ayaba jil fi jahannama galaaya markaasi ay baayaan haday jahannama sagaana xaalidin kuwa ku waridono fi jahannama gudada abadan wari goodi ya allah wakaana wuxuu noqday yalika arinka adduunka يصيراً أرهم كفو ددول. يا أيها الناس مالك أوحى للاحظ لدد إذيلك وحاناً لو أجيسي وين وينددك أو يميب لدكونا أي مقفو منتعي إني كفاء قال تعالى شبهو حويري يا أيها الناس إبارة يا أيها الذين أمنوا والقبضيي دد إذيلك بلالاحظ لدد ساد بشروتهين أولاد آدموتهين قد أوحى ياكم من الذين الرسول حسن محمد لا يرى الرسالة التي كاملتها وأفضل الرسول على الإدلاء كاملة وقدم ذلك الرسول هي الذين محق الذين لا يمد محو إذين بالحق خن عذبه الذين لا يمد الله وعد بما شرع إلى كل جن لا عبده لكونه عبده بحسرة إله الله ما ذيه والله هو فنت عبد ايدين ليمت حقيقه ليمت من ربكم حب الدين الحق ايونا حقك ليمت افهم من الرميزان حداد رميزان يكون الإيمان ايمان كاد رسولكم محمد يا وحي الحق واليمت ادرميزان ونكون قنايا خيرا في نعان لكم من محمد يحاق الله ذرا يوم أيزن حداد بيني سان الله ودين كم مرة فينا ليلة أباو هؤلاء يكليني وأنعت كل الله العين ما في السماء أن الجذور هذو حكوسا أون أبا والارض وما في الأرض أن الجذور هذو حكوسا أون أبا إذا الكتب ولا يعي خلقنا بورس ولا يعي وما يخلقنا شو وعبيدنا وحكما وعقم الجذامين إيه ورزقا نفقا وإنتبأوا لأيها وكان الله أبوحواها وما زال ولنا أسنك الجولين عليما الله أدوما نيسا وأقوم بذن إيه دنهوذا إيه مصالح هذا حكيما ألا مرتب بذن إمام الوناقزون إنا الذين أرداشا كفروا حق بيني وصدو بي إيه وصدوا كرهبا النفط هذا إيه دبك انتسيك انسب الى لله الى هينتي سجليده ضد قرري باي قد وحارونا ان يضلوا الومن طلالا نميت بعيدا اذف وأن ان إن الذين اردش كفروا عقب وظلموا اللي ادوما هي النبطه ضد قرض الرئيس دي ادل لم يكن الله ابا ان ما يوغفر الا لو ض لهم يغا ولا لياديهم ان كنون يهان ما يو وضو إلا طريق جهنم جهنم جد كذي ما هاني خالي دينا إيقوكو واردونا فيها جهنم قدهت أبدا ولغوذي الله وكان ذلك وارد جهنم اللغو واريو وحوها على الله إيبا وينا دوسي يصيرا متكوفو دب. يا أيها الناس الأولمانت قد وحارونا جاءكم من إذيه من الرسول رسول كاملة إذيه من الخاتمة قدام ذي الرسول إذيك وهو ال لايميد الع هناات احنا ب كلج إلا عابده لغ عابو سجد وه ع كلد للغبيكم خبي اج أي ع كيم منه خماية رسولكااس خلا هي ع في عن لكم اذك ين تجروا عداة البسان او الرماننت ديدان ف لللا ب ما في السماوات إرر يالكودهد وحاكوصوغن إؤون إباء والأرض دول يالكودهد وحاكوصوغن وكأن الله إبوحو النغضي وما زاد وسنكار الزورين أيهاي عليماً أن لأؤون كيساً إيا دانهو دو أقوم بداً حاكيماً نعمل واناكزاً إمورتي بداوه أي أهل الختاب ماركي دادكي ناسكه قد نما الله لهاد لي أي أكار نما وحا الله لهاد كتب له سيي وأيك المريهين يهوذي النصارى قال تعالى خبيوحجي يا أهل الكتاب كتاب وحي لسيو إذيك إيقو ما الكتاب كان كتاب لصينين وكدوينيهين وإيقو أهل العلم كتاب بها لسيين وحول بها لوسيقى هو كووحوها إيانا إيناي حقاقان لذكا كل حقاديان كلك إيقو هلو كتابك إيناي قلو إي حماسا مهيان وأيان در رأيك أكود لحظي الكتاب كتاب إنتي اللي سيئي إليك هذي لا تغلو هاد قد بنا في دينكم دينتي إني أكو هاد قد بنا هو عن ربي إذين جدين هاد جدين سنين وعن الله إذين حلارين هاد, هاد قد قد جدين سنين وعن الله إذين كعرمين هايس كعرمين كل كالدينة أيها الدن كلية تقول أنتاي إلى مقفاء وهو البنوك أيان جدين كل كالدينتي إني قد هذا كو صعدة أنا أكلمين أنا أكدري لفضل غلوبة إنا قنايا تخصير إيه إنك بطفال نغوصاً إيه إيه تجاوز الحد سؤال إنت إلا ترى روح لفضل مذل الله لا تغلو أحد قد بنا في دينكم دي إنتي نقود هذا أكو أحد قد بنا يدين فري حضيئنا وعلى يدين درين ولا تقول هنكو الله هنالله إيبوا وينكوركي إلا الحق فلعد ما هانه اللي واعكلاكو شاكينا إنما واعكلا معه المسيح إيسا ابن مريم وحالش خدرين نانيش ديسي إيه مقعيسي إيه كنيديسي مسيح هو النانيش كلك إيساقان عيب لهاي أما دادكح نمسنا يوتابان جري أما للكو سعون جري أما هو أقروح بدنا إنما المسيح إيسان واحد تجيشي ناريش صوا مصر مجيسنا و عيسى كنيا لا ابن مريم مريم ويل كذا خصو الله الى حميد و دري الله لما ويل الله لما سدح الله من ما سبحنا ذكر سبح البق كما جيران وحا رسول الله الى احد دري وكلمته كلمه سيكو ابورماين اري او كن انت وفكان هذا ألقاها إلى سلمة وقارسيه إلى مريم مريمو قارسيه والروح النفلة من الله إبعق النفط اللقاء قال ليه إسنا وإنت فأمنوا الرمية من الله إلى حقلك العابد والرسوله إنتظر أخيار إذنك الرمية ولا تقول مرنا هدهين ثلاثة الآلية ثلاثة إلى هيالك واسدة مرنها بهنا إنتهو كرر طوما خيرا حداث كرر طوانتان إذنك إذن فعنا بلانتاي لكم إذنك إنما واحكا لما جيران الله معبودك حقا إله من فحيدك اليوم سبحانه الله فمنقبته أي يكون إنه هو هذا إبا مقبته له إساء ولد عرور عرور موحو كفرايا له كليجي وحوب ما في سماوات إلّا ليل جدار وحقو سكانه أونا وما في الأرض إلّا ليل جدار وحقو سكان أونا أيوب كريم لا يعي خلق نور دولا يعي ومن كان هواش عرس ولا يعي وتدميرا ماملا ولا يعي وكفابلا إلى هذا كفي وكيلا إذا أونك سد ماتوب إلى لي لا يستنقيفا كسنتاج مايو المصيح مسيحا وإلى الذين أن يكون إنه مسيح هذا عبد الله بالله أبوه هذا حساب البقوك وعبودية الله إلى هدوه إنه أعابده هذا الحسن الذي كان مخلوق كيف يهر أيها ويجري دورك يقول هذا الشيء ذاتكي بأولاتي من فالخسال الويديي قال لي يا أخت هارون ما كان أبوك إمرأة صوء وما كانت أمك بغية أنا أعلمي الباد مدتا أقولكم أمه أنه مغلل قوش في عبنوات قللاتي أنت أمرك اللي أجهديي فأشارد إليه وحيث رئيسك أسكور بحناية ورئيسك أشاردي هو أنك أقول لدي وأنك أضيال أسألك أي ديني أي المهضة أتثيبتي نقول كيف أنه من كان في المهدي الصادية هل أمرك وارك مرايه أسكي مع قبصدي قال إني عبد الله وركب مجه قبل لا كل كر يسو علق مقلو ووريي انه يري عبد الله كل كوا كفانه يا ودرجته اوكيمي بلوا كل كر ايسان بكسن تاكسني ادوني ابي ادينا كوشا غيسان انه الله ياي اما ويل الله ياي اما صدق الى انت جيران وكميديا لا يستنقي فالمسيح عيسى كما سنتاكسنا ان يكون عيسين نقد أبدا أدن إلا إبوينا وأدن ولا الملائكة ملائكتنا كما سنتعذنا إني أدن أباه أو يجي بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقرب وهم بأمره يعملون سلام الله ساجي يجي نفس أذنا أدنى ماذا أبى سوينا ما يزيد مايان أضل بينك وقبل سخرقات ملائكته المقربون جبريل يا منكر يا سراحيل يا عبد الرحيم يا منكر يا الناكير يا الربيب يا عجيب يا مالبي الربوة طمنكم ماذا ادى ان لك اقدم بابا ضمن ماذا ادى قبل قسط وما نروحا يستنتج ان امادته الى انه اعبدوا ساتون لو كفكا سنتجا او يستكبر يسوينا يسيه فسيعشرهم إله هو كل من دونه إليه إلى الله أيق يام الله كل منا يا جميعنا ما أدب إلى هدي الله ثم حرب عيا الله قيم أدب النخونا قيمتك وبعد هم الذين أخيارها هم من رمي يجي وعمله أمر فلي الصالحات أعمال سوبا وحي لي سونو لا فري جوتي وحلك خليك فقعدي فيوفيهم إلى وحول ما يسرى أجورهم أبا القدك ودويه إيمان يعمل صوبانا أيسا ما يستهد أبا القدك يكون مطيب إذا الكي ملك الله لما يستره أيه ويزيدهم اللوحو وكوردين أيه من فضله يأخذي سفراء البدن أي ملك أكدب وكوردين أيه قيبت الله أدوها كوكا وأما الذين أرداشا استنكفوا إبا إبا, إبا واستكبروا فيعذبوهم اللواء ناردونا عذابا نارد عليما حنوديسا ولا يجدون يَجِدُونَ دونا ما هم إيقا يسوهل مِنْ دُونِ اللَّهِ الله إباوين كسوك وليا ما وَلَا نَصِيرًا ولا نصيرا كارقار عذابك يَا هل الْكِتَابِ يا أهل الكتاب كتاب كتبت اللسيو لا تغلو أحد قدبنا في دينكم ولا تقولوا هب هنا على الله اي كركي الحض ورك الروح انا هنا إنما دينا الله المسيح مسيح وروح بلانا يسوع ابن مريم مريم اول كده خلصوا الله إلى مين ودريو وكلمته الان اليه والغها اما كلمتي او غارسي الى مريم مريم, مريم او والروح النفله منهم من الله اللحظة اللحظة اللحظة اللحظة قالوا إفا من الرمية بالله خبقا قال له عابده إيه والرسوله أخيارته إذا يكاد رمية ولا تقول هردهين ثلاثة سبع إله ما جرته هردهين إنته كهرورك خير وإذين رونطاي لكم إذينك أي إذين رونطاي إنما وعكلم ماها الله إبوين إله معبود واحد مذوض سبحانه ألا فينا بلدنا محوه في يكون أيكون إنه هذا له إسلا ولد إلمه له ولا ما في سماوات إرجال جداره وما في الأرض إرجال جداره حكوسا وكفال بله إلى ما كافية وكيلا إسبوا الله إلى ليه لا يستنكيفا كما أجزنا المسيح عيسى يكون إنه هذا أبدنا دون لله يبوينا أدونا ولا المراية ك مرايتكنا مثلا ثلاثة سنة المقربون إلا لونه ويكون عبد لله هنا يجيهم خمسة ثلاثة سنة ومن روحه يستنكف إذا كسوه ينسيه كسنتاعه العباده الله أدوني ما ديسحقت إنه عبده أدوني ما أُنخله أف كسنتاعه هو يستكبر إذا ينسيه فسيعسروهم اللو كل من دونه إليه إلى الله إغوا و كل من جميعا جميعاً كون كو إذ هم الذين اختارته أمروا حضر من أيي واعملوا أمر الفلي أعمال صالحة أعمال صوابا فيوفيهم اللو ويزيدهم كون من فضله كغيش حقه ما عين رات لو لك ولا أذن صنيعت لكن أي المغل ولا خطر عن كنعان على قلب بشر أي حق سكسيني وأمل الذين أردش استنكفوا كأن واستكبروا أدنى ملا أستكبروا إسكوا إنسيا أدنى ملا يعذبهم الله وهو نار دونا عذاب النار, دون النار علما ولا يجدون من دونا له لهم من دون الله إبوه كسوك كسره وليا معملا أطليا قال نصير كالقال عذابك كبيعيا من حليلنا يا أيها الناس غجاكم جاكم بنا ما لا بد من ديه وجود لغو نظري أبشر إدري الكلاياري يهود دويعي مسارا دويعي مشركيين في العرب منافقين مؤمنين تي إنتي لو الله ياري فقال عزمين قائل إبوه يري يا أيها الناس تلوصيدا دون ذي قد وحارونا جاكمين برهانك او حكيم من ربكم فابدين اكي قلت برهانك اللي شاية نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام برهان سببك الله شاية اينا وموقنا ايا وحايا الي وروحا الله لو اراك الله نما قل امينا كل شيء كجوغا اندوكسي جلين وحبارين لغباء الفضاء الله لغ ارا حتى نباشر نمو درجة اوصره يسبوا سلاسة وواح سببا وقوكس بلايهن لأرق حتى أنا قمة البشر أني آدم يأون إبوهن قبكي كوباظنقضة في كل شيء حق الأخلاق يطبيعة يعلمك كبني ماذا لو صنانت كيسي ماذا تلقاتك عبلك وأنا أم شيء إذا محاوى الدرهن عالم وحج وحن أولما قلوا كل كبران تأساينتم وحني كتم من من ربكم خذ بين حقي أي كتم من هان كثريا الذين كمددوا وأنزل وأنو دجني إليكم الذين كذبت على سادونزين نورا إختين بنيدين دجني مذينا عد أو يا كل كفاء منو بالله والرسوله والنور الذي أنزل على هذا مهد الى برهان تانا صادره نور كاعدنا صادره وشارلبه قيب صمي قيب رميسار رعبه ايه قيب باريسي لكي سلابه بيبه فهما الذين اددك هما نور رميه بله اله قرل وعهب ذر رميه واعتصموك لكي به ايبه فسا يدخلهم في رحمة نحريس كبهد منه اللعدي كثم و ادون كان ايمانك إيا إسلام. لماذا اياك ان حريصا اخيرا جاء لي نكون ايها اذا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي نعمت لا لما يسر وانعمه الايمان وكل دونا إلا هو حنون دونا إليه الله عزي سرابنجيب يوكانونين دونا في كسوة مستقيما تصنع بدم خلاجي هذاك الواك خلاجي كله جواب شود خلاج المهوشة جي لأن الذين كفروا به إلى حد كبرانيه وبالرسوله وكتابه بنيه فمسيره معروف آياته الأول يقن وجزاءه معلوم أظهر مرتواذن والوقيع فلا حاجة إلى ذكره إنه الحلمان والخضر وطعبك وطبعي إن كاريكود علي إبليس مامولي أي أنت الرؤوس هو يتيح هذا بغضا لقينا يا أيها الناس هذا هو لما أنت قد وحارونا إن أجاكم إذيهم برهان حجيابل محمد عليه الصلاة والسلام أمي قمة هذا أرتيه يد مدي من اللمارك وعيح برهان تأكتمي من ربكم إذنك الرب دين حقي أياب اللهم تتنذين كتمد وأنزل وحان دجيني إليكم مذينك نورا يبتين بانو إذين دجينل مبينا أتوم شاك خجرين الذين أغيارده آمنوه ما يه إلهي معبود وعاقه وعتصموه غبسا به أبا كودجل فسيدخلهم الله وقلندونا في رحمتي في رحمت الجنة جناح منه الله حقي لاجن حريص بِفَضْلِ الدَّارِ قَدْ قُدِرُوا أَيَهَذِهِ إِلَى وَأَكْوَ حَنُونِنَا يَا إِلَيْهِ يَبِ صِرَاطَ الَّذِينَ أُحِبَّ حَنُونِنَا يَا مُسْتَقِيمًا تَوْصَى كِدْكَ تَوْصِيْنَ لُغُوَ حَنُونِنَا يَنَ الْإِسْمَامُ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ كَ الْإِسْلَامِ وَصَدَقَ الله فِي قَوْلِهِ وَأَنَّ هَذَا مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ما قاعد آية الكلانة اللي آية الكلانة أفر. آفر آيات آيات آفر آية كالدحالك كالدحالك كالدحالك آفال آيادون آية قرآن كالدحالك كالدحالك آية آفال تابعون ريسا وحيك هذا شاوالك وحدني إيه المهند لي سيد الله وحقين الله وأنا يوصيكم الله في أولادكم لذاكر سيدا والد وحد ولد من دليء أيده سك هذا شيء أيده لبنا وحك هذا شيء لبنا إسقاطته يصير يورالها هو يوم يتكلم ولا جو حولها فأنا وراكم نسم ما ترك أزواجكم أيده صدح واتم آية سرالا لينا كلام عن هذا وحول وقف قبلهم شيء يسوع بدون ولد ولا ولد ولد ولا والدة وحول على مجهول لي وحيد للينا وويلنا مجهود كيف لوحيدنا شيء أرحمه لكن وحيدنا لرهبا ويويل قدر شيء ويويل قدر للي ويسكو مت مثل هركب حاجب لنقنا بسكاو الحقادنا ويقف بادي انت والد يقف خلالي مجهوكا لفدي موالد وحيد للي وحيد سيد للينا من مجهوكا خلالا ماك إعضا للينا وأسأل يا فرع الان والدي يا وحلا لي يوحول لي فالمدن الجوفين ولا لا حلا يمرك آيات سدحنا واتنا هنيك هذا شيء آيات كلوعين وتجدونا في آخر صورة الأنفال وأولو الرحامي بعضهم أولى بعض في كتاب الله ويكملنا ذو لا شيء إياه وله إياه لاري إياه بتيجأ يذكر رحمك أن تصنع له كوي مني وحيلسين له أنا آيات هذا شيء كل كآية الخلاة أصحاب تأهد بي أقوم بيبطالين مرر بويس ويدين جيرين أبو دكر بأقود درها أو أحباد النبي غير دي ما تفيك آية صيح يدو الجيلالي تهيش أدكتين أركاسو أحباده شاكي أركي دنبن نبي فارتو إيقوت رقائبو يلي كلكو أحبادن نبي شاكي آن قرنوا واي سؤال شينا كده واي تقفيق آياته صيح مو يلي أهلو فيري آياد بحو المناف آياده أفر الصور أي شهدكي فوحا نوعا سماركو لنتو قصينو تلماني فوحا ولد ايه ولد ولد ايه والد مبن رهين لفادي إلا شيء ايه وحو دلي ايه وحي دلانو وويل دلي المدن الجرين عفر صورةو ايه ايه ايه شهدكي وحو يغفكا ماركو هل كبروا ولا شي حدودا فوق قد كي نوعا ساحبها لنتي خلقوا لنتين هل كبروا ولا شي وكتاكي خورا هلا في إسلاك بال لجعل دعايا في هانتيا أولا في لبال لجعل دعايا كفر نودي كذا قادة نيسا سنة الله تحرسينها وهو ياريسها جميع ما تأكد مقادنة وعصبوا ولا الفيدو وعلى وحيدة من الناس أنه يديد إياه آبه إياه وحيد الشيخ عليه ودمره إياه وحيدة ولكيزوا للي أن مدن الجوغين للماتي ولا middo ayay cyber bay qadan bayno nuri walaaba gando ama sadda ama intay doonaan hannoqdeen hor u kacegay sadhawa laga digaya lama i qadana ayaa diggaasi yar rag u badan dayahay mid baadin day marka قالك المسألة الكالالة أفرت الصورة الضدو قال تعالى خبيوه يستفتونك أيها الرسول الكريم وحي أمد كويدين أيها كالالا لقاقا إليها قفدينتي أو والد لحين وحود لينجر ولا لأتوبان صديقك اللهم أمول لها أيها ذاتك كويدين أيها مسألة هوا قبوس النخنقوتي يقول أنك وحدها يويدينينا الله يبوينا أي يفتيكم في جوابا في الخلالة مسألة الخلالة أنا قفت ابنتي أولدي ووالد من ابن القبيل أسأل يا فرع الله ألا إذين جوابا يويد كذا تراتيك أما آياتنا أن نخطب أما كوين الصوم مرني أن نخطب قسم المواريث قفت ابنتي أنت وحي أدافي أي ابنت هذا إلا أحد كلا أمو كلا مين إذا قال سبحانه عز وجل كوليين قفل أركانه قايمتي سيباري قال قال رسول كنا يريد إن الله أعطى كل ذي حق حقه قفل أركانه بحق سيب سببت وعاون أو سهدين لك بشر كاللينه وكاسو وكوة لله هدين لك إلا هذا البحر يويل كاكو إلا أطفال الله وعند تجاوتها متى ثانية إذن آباؤكم وأمناؤكم لا تدرون أيهم أغربون لكم نفعا ألا إيقان قبل أركنا وحمدنا إلى حق سين مرييا على هذا الأساس علم بعلم الفرائد لجراء والنصف العلم علم مركب كل من يشهد رؤ أيوا فرائدين تقلوا قيتهم لماذا؟ وعوية فرائد قفل تيقوس أبسانتاي علم فإنتي سيكرة تطنول بكوسة أبسانياي لأنه آدم كنا لبدا مرحلو مرا يري أنه لن قل كأو يحيب سوهر العلمي توحيديو سلاديو صوميو حجيو قوريو طلاقيو جهاديو سلات الرحيميو الأمر بالمعروف وحاسو نوحي لا بلايين قفنو وأما فرائل قفنين قل كأما حين قوتين نصف العلمي حتى وقدر يريد الآن هذا إيدي عدة فرائل من علامات القيامة كميت إن انت فرائد لا يضع علمي اسكيرا مهم لا لا ضيعه قف يقال لوهي كل كا اضيال معمولا نحلك كل كا تتكولا نقول له حقوقنا ضيعا عنده من علامات القيامة كمتال سيادرت ابناء رسولك ومدك كبريا اخ علموا الفرائد فرائد بارك فإنها نصف العلم مرنا فإن امرئ مغبوم أنا قاعد نحجوه بما يقول هل رحبان هاي؟ بعد من هاي؟ فرائد اللي برتاوه لك من مرموه هو علم الله إله ده وعقائبيه فريضة من الله إنك إنتان حلمني ما أوقع أنه إنان فرنون بلينك دوني يستفتونك رسول الله وعيدتك هو ويدين أيان هني الخلال يوحكا هو ويدين أيان يقول هذا هل الله بوين أي يفتك مدين جوابه في الخلالات في مسألة الكلاله، كلاله مسألة دي، كلاله في عرق مسلة ذي، إنهم هم الروح ذي، وها لك أنتوا ليسوا له الروح لنتي، ولده ولا جو ولا لي، ولا ولد ولا ذم، ولا ولد، أنتم وله وحليه اخت ولان uxdadan laba inoo qon karto shaqiqa ilayno qoto oo imey shaabiyo yelowadaqto ye ilay abal la wadaagto labada u bayno qon karto hooyo kaliyo caaday la wadaagto qara kum aya sayn kanu afsar min jaarika faum sulakaa wazulu kulka warashatan ama wali ab eey kan dinday eey abal la waya bay looga dadta tasu dafay araha way leedahay nisfuma hanteen barakad taraka meeke uu ka tagay wuxuu ka tago dan ayaan la ururinaya arba la siinaya cilab sasan sida marka wax loo qeybiyinayo sagaxadu waa koorayshay wa inaan la iloobin bay samarku dhinto وغسال وحمل وحافر كفك قوي أما قوي أما جذك قوي خرسك كوبها أما عم تنيمه اللقطة أما عدن نمه اللقطة قد يجيب لي جرة أربعون ك إياه فيك إياه ورد صالحين ك كمجرد إنك صين دوك مجا عونه كفانتا قديدا قاريدا ميريدا إنك أنا دوج من الجرة cilabso kubadwata cilabta labad tanki ciiba labixinaay بحناي walilow madaw wa urursiihim wa allawixi deena ee lugu sheegay بحناي aya laga bixinay cilab say sadaaxad gardaran ciiba la fulinay cilusul mal hadu dardarmay xantina ka tagay waxii dardarana inta waafaqsan taati ku jirin aya iyo dardaranki sana loogayna markaas uu iimaanayay macalka falaa hawlaasi uu hayladay nisfuma han ti barkeydu taraka malika ka tagay kolka haday walaalkeed uu xulu ka tagay nisfa daday haday yaduu ma tana wuu waa walaalki yarii soo ha لا حاجة برت اليمت ولا دل شيء يا والد مدينة مجريان طبعا سدح ليت اللهو أيا لقدا يا ودوج مدي يا دينتي يا دردارك يكذب أي واحد كذا قادناي لبعد جوته قبله مرقاتين كبدنيه أين كانت قبلها جوقة هذي نخدها أول الخبرين تيجي ناتي لباي نخدها يا وعقبا خلهما وعائلين أسوسان وهو حيلان يهين لبا تدعك منه سلسان واحد حوليه باسده حيث الله لقبك اياه لباي قادنا اياه قلبي كتك اياه يهين ربوحي اياه قادنا مما ماله تركه و لا الكوتكتكي وعبدان يهين كل فقيه هوين من اليه منهم باكابنتي كواسده وحلوه قيب يواتقان وإن كانوا حديو ورالوه النهوة اخوة و لا لبدا فجالا رب يهو النسان هوين باليه فليدكا مثل البوحول اياي مثلو حاضي الانسى اياي لبدا تيبتو ايلا ماذا ايولا اياي وهذه افرهايه لبا ويل يلا با قبلو هبدي اياهايه اقول كاويل لنتي حولها هري ويأكيسان ايا ويل فايا اللبا قبلو اياها اسيان اسمه كالقادره وحينو على الاغني بغين تركه بحالك اللو بديه عدل ايني عين العدل وحين تلماني قفك دو مهرا ايني دائما مكفولته من باقه بابه الهي اما ابهد بابه الهي اما ولالكه بابه الهي او مسؤول لقيه يبدأ اللو بحيني هل يقر لحن بارسانيه دارك هذي يدوني قذي فاتبان كل كلكا وحظه مبان اما ميزكا كاني سرابا حايله مسؤوليه فوشا ناقو قبا عرورو قبا كل كان واحد انتويل قاتو انت وييل قاطو مسكيده حق عادتو حب تملق انسان كان ووجع ليه دفاتو يوصلو قدي وحا اذاله وحا اذاله وحا اذاله واجبين للبشريه الى باش حقوقهم خان بان لتحق ليه والا حدا ناكو حدا لسينينا حداكم محمد هاجر واحد لسيه حكايجه اقل قدي بيكثر ان بانك ciday naaga hasareedada ugu walaal riday wax aad ku gaaran hadaad weeriya qadar la shay kuilkum marku في gaaro هذا ciisi wa ka dhacay hada banqara ba jay ee raamadu hayni wal weeriya qaan gaar si in aad badda ka kado an abil kaaga wax dhigi karta laakin qadar madhi karti ila laga guuch inay geeriyo إذن ساسي شرع عدو قدر يا شي هي مروحي وبهر المتطلفات هذه حقيم الله ساري كل هذا يدل علمه قوته منك قرد هي صفات قمريه عين والله ما بقيب ودكه كبرتنا انت صاحب هذا يا مثل حظن وصيد كل كثر ربي يري سبحان بعد هذا البيا والتومه مرتبه المساله دي لا اقول بغديه كلامه اي ربي يري ويبينوا له إله هو عدينا يا لكم إذنك دخالك يا كلال الذين عدائي كراهته أن تضلوا إن اظلمتم وحق بقاي وحقيقتان أمل لأن لا تضلوا إن إيدان باديوني وقف قف حقله إيدان نافين وقف عن حقله أيضاً سنين إن الله عدى كل ذي حق أقه سيده وهو قيديه أد فليسان من الله والله يا بني سدا وحنا حتى نوحو ماموسان إيا هذا الغطس اللب إيا حرق وصميثتان والله بكل شيء عليم إلا هويذين أبيهي أغاغا أو تعاليم أبي وأعطينا لك دون من بشرك كنترول بأل حساب طبيب إيا حساب المريم إيا وحى لجرة والحمد لله حركي قوسكوا أل بابهي مدغن إذ قودا قانتين مالك كل قودا قاعدوا والله إزقطوا يستفتونك أيها الرسول الكريم فصولك شرفت له وما دوحيك ويدينا في القلالة يقولوا حاطرة الله إعباء يفتيكم بذين جوابها في القلالة في مسألة القلالة إن امرهم قفضوا حلقا جيريودي ليس أوسنوها له أحد كالجيريودي ولد العرور ولا ولد ولد ولا والد وله والد وله أولي يعي. أخت ولام لأب أو شقيبة فلهاه حيلاذا نصفهما حارب بركه تركا ولا كذك تجعي وهو يساج ولالك أنا يريده ولا شيء ولا على يا جميع ما تركت وعكتك تي لذلك وعصب يسرا قالنا يا إن لم يكن حدان وهم بها ولا شيء متى ولا دم ولا ولد ولد ولا ولي فإن كانت سرني سدحه وحلقت تجاي حداي نغلة يتنطين لمقبله فلهما وعيلاين أثلثا حوليه أولا سدعمي لأيي إلا بلأيهين مما كي بيك لأيهين سركه كتقي ميزا كانوا حدي ولانهيهين إخوة ولانه شجالا غك يوى النساء دمر له وحاو علوه قيب فلذكر متكلبوا مثل حظي الأنصى لبدى الدين قيبته يبين الله فبويذين عدينا يا لكم دينكم أحكام الشريعه والمواريث ايا الذين لا تظلموا ان اذا ظلموا والله عليم حليم هو القوم بدن كل شيء ولا والله